ما تعرفشي. المجتمع الاسلامي اصبح النهاردة ما ما في حد بيسال عن حد. فلان مريض ما فايده فايدة فلان جعل ما فيش الناس كلها حديث عن كلام فارس. الاهل عمل ايه? الزمالك عمل ايه? ما في كلام النهارده مع الناس الا هذا الكلام. ويا سلام بقى يعني كل واحد يطعام الفيلسوف قوي من اهله والزمالك ده النار ماشي معلولة. ربنا لطف بفوله ده كان هيحصل له اختراق فيه لانه زملكان ربنا لطف بيه يا ريتك كنت اللي جتت ليه كان هيحصل له شلل سبحان الله واللي انتحر واللي استقاه انهم يهلكوا الشح ويصرفوه عن الحقائق بتاعه الاسلام له الشح له بايه يبقى الواحد مش لاقي ثمن طعميات وماشي في الطرق له يا سلام شفت حطن شحطن مطلع بالكورة. يا رجل كانت لابد جهد ما فهمت غلطه. التمالة كمال حطن شحطن ده ما تخليت مع ربنا عشان ربنا عشان ربنا هو ايه على اهل وزمالك? ده كل الكلام ده مخطط. مخطط يعني ايه? يعني الزمالك ياخد الدوري والاهل ياخد الكادر. اكام يشبره الخطر الكل. اكام حدك يزيبه ونلعب. تبع لكم الهل وزمالك. خلفوا الله. حرف تضيع وقتك وتضيع فكرة في هذه البلاوة. انما الراجل المسلم يقول ايه? الذين امانوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله يتطمئنوا القلوب. الا القلوب. قال ربنا قال للامة ايه? ربنا للامة ايه? الوازر ابو بكر اهلاوي وعمر زملكاوي عثمان بن عبدانتر السناوي. عالم ابن صالب اسمعان لاوي. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم افضلوا. ياريت من الرجالة اللي تتكلم عن الاقل والزاق. قال له الحريم اخر دخل في المصيبه والله يا من سوء الحظ ان يوم الدوري بتاع الاقل في كاش كنت بزور واحد واحدة رجالنا اينا شارع مقلوبة. وبعدين حيبعدين الدنيا واحد ازا احنا مش هنالك تعدم ايه. انا احنا ايه? قال لا انا انا حقول تيت تيت وانت تقول واحدة. ما اقول لأ اخرا. ايه دي المصير ونسوان ارتبها عربياتهم طلعها مصال فؤاني ومسكرا يا حمراء. الله يحمر هارك يا شيقة بجنة. وبعدين الودي ابن الصغير انخلنا واحدة بس يا منبينة الاسلام العربية بتقول اهدي. ما يغفر شاء له جمالك. قلت بيتم عليك. طبعا هيدي كتبان يتعبط لك وبطل لحيدي. صيبت سودي. ده شعبه شعبه ارض محتله ارض محتلة. ارض واخدين خمس البلد اليهود سينا تساوي عشرين في المية. من ارض مصر وبعدين فيجن رح امريكا الاسبوع اللي فات عاملينه ايه قلت له الدكتوراه التقريبي أمريكا. امريكا اللي احنا خلاص سبنا اياك نعبد واياك نستعين ولا لامريكا اياك نعبد واياك نستعين المنطقة ده سنان خلف والد يوم بيدن التميه محمد تميه كارتر. طب خيرك يا خل. كارتر. كارتر. اوزه بالله. ده ايه بقى كعالة. دي عالى. بلد محتلة. بلد محتلة تقسم وتمزق. حلو الان والزمالي. بعد ما تخلص القرص بعد ما نطلع اليهود? والله العظيم احنا كان ممكن نطلع اليهودنا ببنتهم ولا بالكيهود ولا مراش كان ممكن اربعين مليون كنا خلصهم بايدينا. ثلاثة مليون. شو على ثلاثة. خلاص افرطهم اربعة مليون. على اربعة. كل واحد يا واحد يهود خلطوا عليه. احنا اللي عملناهم كده. عملناهم افتال. انما ربنا بيوجه حق اليهود لانتم اشدوا ربطا في صدورهم من الله. يعني بيخافوا منكم مني قال. اي? والنبي قال كده لا تقوم فاعة حتى تقاتلوا اليهود. فيختبر اليهودي وراء الحجر فيناد الحجر قائلا يا مسلم ان وراء يهودي يمسقتلكم. يا سلام. ان وراء يهوديا تقتل. الحريم قال به وزمالك. قال الحريم راقر اهل وزمالك. وحريم بيصلي وعربي بيدي. قال بيجو المسجد واهل وزمالك. وفلانا نبت زهلانا عشان الزمالك ما خدش مكان. انت بتصلي وعرف ربنا. وطبي تعالي. لا الاسلام. إن واحد ماشي تتبه الدين. ان النجوزك ما بتصليش. اللي ما عشان الزمالك. ما هي تربية بقى? فين تربية? فين تربية الدينية? حرام راقر بقى اهل الزمالك. يبقى توا يا ست خليكي في بابور الجاز وخليكي في شوية, ال... شوية العكس وشوية البصارة. اهل الزمالك. اهل الزمالك دول ملوك. دول, دول شويه شوية اولاد كانوا نزوه وكانوا البلد. شو مالك كمدخلنا نحن. حالنا احنا يمم التركيزيه واحرف علاماته بالطلاق ويجي يوصل صلصال مشتريه ياكل يجي يوم الثالثه يعمل ايه يصرخ شرطاته على المصلحه بتاعت النقل العام كله ايه الاهل كتب يا راجل يا ملكك حرام عليك بدل ما تصرخ شرطاتك هم مجلبين حرام عليك حرام عليك انت تربينا حدك حساب عصير لان ربنا بيقول ايه سمعنا الصلاه على الحبيب ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليطل عن سبيل الله بغير علم ويستخدها هدوان. آدم الثاني. ما من ساعة تمره على ابن آدم لم يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامة. الا ندم عليها يوم القيام.